قُل لا اجِدُ في ما اوحي الي محرما على طااعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسفوحا او لحم خنزير فان رجس فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم